يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ زَوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا فَقَدْ صَارَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ و الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِرٌ عَنْ رَبِّهِ إن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَكُم أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ فَجَائَاتٍ وَأَبْكَارٍ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعذاب الاله ملاؤكه غلاو அலமூலுயூன மயூ மூ ان كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون